وَللَّهِ المَشِق وَمَورِر وََّهِ المَشرِق وَمَرِِ فَن مثُ وَُّ فَثََّ وَجهه الله فَإَّ مثُ وَّ فَتَ وَجهِهُ الله إِ وجه الله وَثِع النَّالم إِ الظَّه وَكُ